كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أفن الجوزي رحمه الله يقول بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة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 إعراض الحبيب إعراض الله عن العبد لكن ابن الجوزي بالغ في هذا قال أف للدنيا لا بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب فوجه المبالغة هنا قوله لا بل للجنة فنقول لا أف للدنيا نعم لكن لا نقول أف للجنة ليه؟ لأن الجنة هي ثمرة طاعة الله عز وجل ما يدخلها العبد إلا إذا أفلح فنجى وكيف نقول أف للجنة وفيها أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده ألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى وهذا الذي جعل الجنة لا تكون عوضا في مقابل أي عمل كان كما قلت قبل ذلك ليست الجنة نخلا وفاكهة, وفاكهة ورمان فقط لا في الجنة ما هو أعظم من ذلك ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى دا اللي غل الجنة, الجنة غالية, غالية وإن أي عمل ما يستحق المرء أن يدخل الجنة بها فحينئذ إنما نقول أفل للدنيا فعلا إنما الجنة التي أعظم نعيم فيها هو الله عز وجل فلا نقول لها أف كيف وهي ثمرة طاعته تبارك وتعالى يقول إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه أما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب الألقاب إنما يدل اللقب على صاحبه على صفة بخلاف النسب فالنسب لا يدل على شيء رجل ينسب إلى أبيه خلاص إنما اللقب لا يأخذه المرء إلا بصفة أو بصفات فمثلا الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة لما نقول عبد الله ابن أبي قحافة إيه اللي فيها يعني ولا حاجة إنما عندما نقول الصديق دل على معنى وهو الصدق عمر بن الخطاب مثلا الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل فرق بين الجور والعدل فالفاروق يدل على صفة مثلا الحيي عثمان بن عفان لما تقول عثمان بن عفان غير لما تقول الحيي إنما هي صفة علي بن أبي طالب المقدام الشجاع غير لما تقول علي بن أبي طالب مثلا شيخ الإسلام أهدى لقب شيخ الإسلام أول ما نقول شيخ الإسلام اصطلح الناس على أنه ابن تيمية مثلا قال شيخ الإسلام كذا يبقى ابن تيمية في الغالب يعني طبعا هناك أكثر من لقب في شيخ الإسلام لكن أشهر من لقب بهذا اللقب في العصور المتأخرة هو ابن تيمية مع أن هذا اللقب شيخ الإسلام إنما هو لقب رسمي لقب رسمي كان يطلق على قاضي القضاء أقضى القضاء في الدولة الإسلامية كان هو الذي يسمى بشيخ الإسلام زي مثلا محنة دلوقتي بمن يتولى مشيخة الأزهر يقال الإمام الأكبر مثلا أهو دا لقب فلما نقول شيخ الإسلام مش محتاج أسألك تقصد مين ليه صار علما على ابن تيمية الحافظ قال الحافظ أو صححه الحافظ طب دا الحفاظ في هذه الأمة كثيرون جدا لكن صارت لقب, صار لقب الحافظ علما على الحافظ ابن, ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي أحمد علي ابن حجر عسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وصاحب التصانيف النافعة يبقى ذو الأقدار الألقاب تسبق الأنساب أما العوام إنما ينسب العامي إلى, اسمه وسم... إلى اسم أبيه واسم جده إنما ذو الألقابي إنما ينسبون إلى القابهم لأن هذا أشرفوا لهم وأرفعوا لمكانتهم من, من ذو الأنساب عشان كده قال, قال بعدها ابن الجوز قل لي من أنت انت ابن مين بقى حتنسب إلى اسمك أو تنسب إلى لقبك قل لي من أنت وما عمله. وإلى أي مقام ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي الذي لا يصبر لحظة عما يشتهي سنديله لقب برضو الفاسق الأرعن مثلا قليل الحياء هندي له لقب برضو فإذا كان ذوي الأقدار الألقاب قبل الأسماء فقول لي أنت تطلع من بقى أنا واحد فيهم أنت بقى من من ينسبون إلى الآباء ولا ينسبون إلى الأقدار هل أنت رجل عصامي أم عظامي عصامي طالع كده بنفسه وجده واجتهادي بعد توفيق ربه له سبحانه وتعالى عظامي بتل أبوي وقدي معنه ليس لك عمل لا أنا أقول لك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك الصرف ما هو قدرك وما هي قيمتك فانظر أين أقامك أقامك في حظيرة الطاع أم أقامك في حظيرة المعصية فانت اختر لنفسك يا من لا تصبر عما تشتهي وبيعرف أقدر الناس بإيه بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى إذا قيل هذا حرام وقف حتى لو كان في هجير المشتهى فإذا بسط يد الرجاء إلى الله عز وجل وقال يا ربي أنا لا أملك حولا ولا طولا أعقبه ذكرا حسنا شوف إبراهيم عليه السلام لما احنا نقول الخليل مهداء ألقابه الخليل يبقى إبراهيم عليه السلام الكليم يبقى موسى عليه السلام هكذا يعني اللقب إنما يدل على صاحبه فابن الجوز هنا يبكت مين يبكت الذي نقول فيه أنه عظامي عظامي يعني يصعد على عظام آبائه وأجداده أما الرجل الآخر من ذو الأقدار فهذا يصبر عما يشتهي رجاء رحمة الله تبارك وتعالى ورجاء ثواب الله عز وجل يقول بالله عليك أتدري من الرجل الرجل والله من إذا خلى بمحارم الله وقدر عليه على ما يشتهي وتقلقل عطشا إليه حيموت حتى يفعل هذه المعصية نظر إلى نظر الحق فاستحي من إجالة همه فيما يكره فذهب العطش يعني مش, مش حتى فعل لا مجرد ما استحضر نظر الحق إليه كره أن يجول همه فيما يكره الحق يعني دي, دي مرحلة عالية جدا هناك فرق بين أن يلابس الفعل ثم يكف وما بين أن يطرد الخاطر بمجرد أن يخطر له إذا استطاع المرء أن يفعل هذا أو ذاك لأن هذه درجتان الدرجة الأولى أن يخطر على باله أن يعصي فيدفع هذا الخاطر أو أن يعجز عن دفع الخاطر فيبتدي يباشر المعصية فإذا ذكر بالله ترك كلاهما رجل لكن المنزلة الأولى أعلى من المنزلة الثانية وده يعني يستلزم منا أن نقف حتى نعين من هو الرجل الذي إن توفرت في هذه الصفات إما أن يدفع الهم الذي يطرأ عليه وإما أن يدفع الفعل إذا لابسه ووقع فيه